لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يسلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة